آمين. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟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 قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا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 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 ذكم اللهَّ رَبّكُمْ خَالِقُ كلُّ شيءَيء اللا إهَا إلههُ فَأََّ تُفَكُون كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الذيينَ كانَانوا بآيات اللهه يَجَحَدون ال اللههُ الَّ لجَ عَى لكُمُ الْ الأرْرضَ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 الَّذِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قَصَصْنَا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قُضِيَ بالحق وخسر هناك المبطلون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 وخسر هنالك الكافرون الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كِتوا فُ الصِلَة آياتُهُ قُرآنَ ن رَب لِقَوم يعلممُون بَشرَ وَنَذير فَأَرَضَ أَكْثَرُهُم فَهُم لا يَسْمَعون وَقالَاوا قُلُوبُنَا فِي أَكَِّة مِنما تَدُلونَ إلَيْهِ وَفيِي آذَنَا وَقر وَفيِي آذَاننَ وَقْرُ وَمِ بَيننَا وَبَنكَ حجابَ فعلا اعمل اننا عاملون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 قل ان انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ان دادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ, فقال لها وللأرض اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا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 قالوا أَْطَقَنَ اللَّهُ الذي أَطَقَ كُل شيءَ وَهُو خَلَقَكمُمْ أَوْولَ مَغْوَاتِون وَإلَيْهِ تُررجعون وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أن اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَلَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيناهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله اننا لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلالنا من الجن والانس نجعلهم نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين Altyazı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 وَمَا هَٰؤُلَاءِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 يَسْأمُ وَمِنْ آياتهِ أنكَ تَرَ الْ الأرْربَ خاشعَ فَإذاَا أَنزَلناَا عَلَهَا المَا أَهْتَززَّةُ وَرَبَت إِ الذي أَحيهَالَ مُح المَوْتَ إِهُ على كلُِ شيءَيْء قَدير.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 إن الذيينَ كَفرَوا بالالذِكْرِ لَما جَ أَهُم وَإِنهُ لَتاب عزيز لا يأكِيهِ الباقِلُ مِن بَ يَدييهِ وَلا مِنْ خلَْفِه تَزلُ مِنْ حَكيمٍ حميد ماَا يُقال لك إلاا ماَا قدقلَ لِروسُل مِن قَك.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 آئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك ب لا من